لا يصناها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى <تصفيق> وسيجنبها الأتقى <تصفيق> الذي يؤتي ماله يتزكى <تصفيق> وما لأحد عنده من نعمة تجزى <تصفيق> إلا ابتغى وََهِ رَّهِ الأأَغْلَ وَلَ سَفَ يَبَّ بِسمِ اللههحمنَان الرحيم وَالضّح والَّلِ إذَا سَجَاء ماَا وَدعكَ رَبّكَ وَمَا قَلَ وَلَآافَِةُ خَيْر الَّكَ منِنَ الأُول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 وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم ألم نشرح لك خدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وَرَعْنَا لَكَ ذِكْرَتَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ رَبِّكَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ